أيحسب الإنسان ألا نجمع عظامه؟ أيظن الإنسان ألا نجمع عظامه بعد موته للبعث؟ بلا قادرين على أن نسوي بنانه. بلا نقدر مع جمعها على إعادة أطراف أصابعه خلقا سويا كما كانت.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 ناظره إلى ربها متمتعه بذلك ووجوه يومئذ باسره ووجوه اهل الكفر والشقاء في ذلك اليوم عادسه تظن ان يفعل بها فاقرا توقن ان ينزل بها عقاب عظيم وعذاب اليم كلا إذا بلغت التراقي ليس الأمر كما يتصور المشركون من أنهم إذا ماتوا لا يعذبون فإذا وصلت نفس أحدهم أعالي صدره وقيل من راق وقال بعض الناس لبعض من يرقي هذا لعله يشهى وظن أنه الفراق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 بقادر على إحياء الموتى للحساب والجزائم الجديد بلى إنه لقادر